بوك تو خمشيم فتيشة تسعة وخمسون تسعة وخمسون بدور في مكتب البريد في مكتب البريد هيخان نمتا سنيف هادور هكاروف يوجد أاقرب مكتبي بريد أين يوجد أاقرب مكتب بريد كما غ يف الدوف بطير هل المساافةبعة عن أقرب مكتبي بريد هل المساافةبعة عن أاقرب مكتب بريد ؟ خها الدغ حقوفة أين يوجد أرب صندوق بريد؟ أين يوجد أرب صندوق بريدز كك لبولم أحتاج بعضض طبعع البيد حتاج لض طابعة البيد لجليا و لمختب؟ لأجل بطاقة ورسالة, ورسالة. كم أوليم دميها مشلوخ لأمريكا؟ كم أجرت البريد إلى أمريكا؟ كم شكلت هخفلا؟ كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ إفشار لشلوخ ذي بدور أفير؟ هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ كم زمان يكاخ همشلوخ؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ هيخان أخال لتلبين؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ هيخان نمتع تاه التليفون هكروف؟ أين توجد أقرب كبين التليفون؟ أ توجد أاخرب كابة التيفون؟ يش التكات؟ هل عندكم بطاقات التون؟ هل عندكم بطاقات تيفون؟ ش السفر تيفونوم؟ هل عندكم دليل التون؟ هل عندكم دليل التفون ؟ دعت ما كيدمت في الأستريا هل تعرف ك مفتاح النمسة هل تعرف مفتاح النمسة غج ااد يك لحظ سبحث عن ظ سأبح حف كلهما تفوس. مول بالاستمرار الخط مشغول بالاستمرار أي رق الذي تصل به أي رقم الذي التصلت بهافس غيلا تضغت الصفر يجب أوللا أن تضغت الصفر؟